إِنَّ اللَّهَ وَعَظِمَ وَحْيُهُ أَسْمَاءُ नमस्कार yadrnukum liyagfira lakum yadrnukum liyagfira lakum in the end كشجره وطبه عصا شجرة طبيعة في جهة تكفين فرض الأرض ما لأمن طرار وزددوا الله الذين آمنوا بالقوم الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويقنوا الله الضالية وَمَن يَتَّقِ <تصفيق> اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ وعلى الأرض من قبل أن يبسي يومهم من قبل ambula Quan Eやsí o'zbek tilida qanday يوم مكنوا ما وقينا